بسم الله الرحمن الرحيم. الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَمْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا ما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيا سخرها عليهم سبع ليال و ثمان ايام حصوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويا فهل ترى لهم من باقيا 119. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لم نروا 126. وما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيا 127. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة يَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَأُنْشِقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَيَوْمَئِذٍ وَهِيَ مَطْمُؤُونَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ, يومئذ تعرضون دَفَءٌ مِنْكُمْ خَافِيًا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُهَا أَمْ قُرِئَ كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ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 يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا هذوه فغلوه ثم الجهيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبع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 وَلَ تَقََّ عَنَ بَعْوَ الأقَاويللَ خَذْناَا مِنهُ بالِمينثَُّ لَ قَطَانَ مِن مُلوتين فَمَا مِنكُم مِن أحدَدٍ عَُّ حادِزين وَإِهُ نَ تَذكِرًا وَإِا لَ نَعلَمُ أنَّ مِنْ كُّ كَذذّبِين وَإَِّهُلَ حَصْرَةُ لَكَافِرين وَإَِّهُ ل حَُّ الَقين فَزَبِّح بِسمِْ رَبِّكَ العظين بِسمِْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِيم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 129. وإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم انجيه كلا إنها لضاء نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولاه وجمع فأوعاه